بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكه فتنفع الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى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 وعنبا وقبا وزيتونا ونقلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصام يوم يبرو المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمر إِنْمِنْهُمْ يَوْمَ إِذٍ شَأْنٌ يُعْنِيهِ وَجْوهُهُ يَوْمَ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة توهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة